وَمَنْ قَدَّرَ اللَّهُ زَحَ حَقَّ قدر قل من أن Antun kuna a الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤذن ما عادتهم يحافظون ومن انلن شَئٌّ عَمَّنْ قَالُوا سَوْفَ يُنزَلُ مِثْلَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَن أخرجوا أنفسكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم مَن تُجْزَوْنَ عَالِمَهُنَّ وَمَا <الحق> <تصفيق> di وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء electric Quanbraí na